لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون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 فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبس مث والمتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خير. قالوا خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدآر لآخرة خير، ولنعم دار المتقين.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 ولقد بعثنا في كل أمة الرسولنا نعبد الله ونتنبو الطغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ظلالا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدا من يضل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 فَأَمَّا الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ لرض أَوْ يُؤْصِيَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُم فِي تَقَلُّبِهِمْ فَنَاهُمْ بمعجزين أَوْ يَأْخُذَهُمْ على خَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَدَفِيئُ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 تالله لا تسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجوهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء اما بشر به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 من, من قبلك فزيد لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب لليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به نرض بعد موتها إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنْعَامِ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 ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف لألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إله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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبَكَ مُلَأَّ يَقُدِرُ عَلَى شَيْئٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مُلَأٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مُلَأٍ هُوَ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِقَيِّرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لا حيد والله جعل مِمَّا مما خلق ظلالا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 سدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك, وجئنا بك شهيدا على أولاد ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتابة بيان لكل شيء وهدا ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والحسد وإيتاء القراب وينهى عن الفحش والمن كري والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ليمان بعد توكيدها ولا تنقض ليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون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 Allahu نجعلكم أمّة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فلا نحيينه حياه طيبه ولنجزينهم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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئكهم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ما نكره إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادم فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترؤ هذا حلال وهذا حرام لتفترؤ على الله الكذب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 ثم إن ربك للذين عملوا الصّوم أبي جهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين